اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحم حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم وجل ثناؤك وتقدس أسماؤك اللهم لا يرد أمك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين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 التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية اللهم أسبغ عليه وعلى ولي عهده لباس الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك أك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق <تصفيق> رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا رقابنا من النار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 من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من شر وداء وسوء وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الله لا انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم, أغثنا اللهم, أغثنا اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا ورقه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 إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا من الخيبة والخسران يا جابر المنكسرين يا رجاء السائلين يا مجيب دعوة المضطرين يا ذا الجلال والإكرام خائبة اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة إلهنا إلهنا ومالك رقنا وسامع نجوانا سبقت بالقول تفضلا وامتنانا فقلت يحبهم ويحبونه والمحب لا يعذب حبيبنا فحرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا ووجوه والدينا عن النار اللهم حرم وجوه ذرياتنا من النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحسي أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين